何 ر ح م ك م أم و س و ع ك م و م ا ب ل س ي ل ل ع ل ي ه م و ك ي ل ا وربك أ ع ل م ب م ا you、uh... Oh,、right. never. ع لفضيله ا ل د ك و ر ج ل ك